إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ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 وَل إِنَّ دقُنَهُ رَرحْمَةَ مِا مِن بَعْدِ ضَ الظَّ أَمَ السَّتْهُ لََقُولًاَّهذَلِي وَمَا أَظُّ السَّاعةَ قَائِمَ وَل إبّ جِعَْتُ إلَى رَبّ إِ لِعادهُ لَحُسْنَاء نَبّأََّينَ كَذَروا بِمَا عَمِنوا وَلََنُذيقََّهُم مِن عَذَابِ غَرض وَإذاَا أَن عَمن على العِسَانِ عضَبَ وَنَا آابِجانَانبِه وَإذاَا مَسَّهُ الشَّرّْكَذُود عَ إِ عَر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 أَلَم يَكْف بِرَبِّكَ أَهُ عَى كُلِّ شيءَ شَدَ أَلَ إِهُم فيِي مِرِيَةٍ مِلْنِقَ ربِّهِمْ أَل إِهُ بِكُلِّ شيءَيئم مُحي بِسمِ الله يُ الرَّحمَ الرحيم حاميم عين سنقاه كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا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 119. ولي ولا نصير 110. أم اتخذوا من دونه أولياء 111. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير 112. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله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 فَلِذٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ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 الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بِهَا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق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 وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَظَّ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَم يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ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 وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۚ إِنَّ يَشَاءُ يُسْكِنُهُ ثُمَّ يَضْرِبُهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَو يُوقِعُهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْقُبُهُمْ عَذَابٌ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن حَصْرٍ فَمَا آتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ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 صَبْرًا وَغَضَبًا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سبيل.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 او من ورائ حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا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 ألا إلى الله تصير الأمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن وإن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل فِيهَا فيها سبلا لعلكم تهتدون.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 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَافًا بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا جَرَضَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ